دكتور عادل عبد العالي يا حبيبنا يا حبيبنا يلي كلامك بلسم شافي يطببنا يطببنا جت ودتنا مال في حياتنا خلتها صحة وجمال دكتور عادل عبد العال فتح الباب فتح الباب وعلاجه الطبي فعال بالأعشاب بالأعشاب جه في قناتنا وباتصالاتنا هيجاوب على اي سؤال